أشكوكي للسماء أشكوكي للسماء كيف استطعت كيف أن تختصري جميع ما في الأرض من نساء تسألوني حبيبتي تسألوني حبيبتي ما الفرق ما بيني وما بين السماء الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السماء أنا عنك ما أخبرتهم أنا عنك ما أخبرتهم لكنهم لمحوك تغتسلين في احداقي أنا عنك ما كلمتهم لكنهم قرؤوك في حبري وفي اوراقي للحب للحب رائحة وليس بوسعها أن لا تفوح مزارع الدراق